شرح السنة للإمام المزني الدرس الثاني عشر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى طاعة الأئمة والأمراء ومنع خروج عليهم وطاعة الأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مصر أجناب ما كان عند الله مسكطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يطه بهم على رأيته بسم <تصفيق> <تصفيق> ouais الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبلغنا وفاه احد المشايخ الزميلنا احمد بن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم ابوه عبد الرحمن الذي جمع الفتاوى فتاوى شيخ الاسلام والذي جمع ورتب فتاوى ائمه الدعوه كان من الدعاه الى الله كان يتجول على القرى التي حول الرياض من اكثر من ثلاثين سنه وكان لوعظه رحمه الله مكانة وتأثير في القلوب وافعه عجله في هذا اليوم وسيصلى عليه بعد ثلاث جمعة غدا في مسجد الملك خالد الذي في أم الحمام من يريد المشاركة عليه هو أكان من الذين يهتمون بالقراءة الذي كان يقرأ على الشيخ محمد من إبراهيم يصحبه في سفده ويقرأ عليه ويقرا عليه قراءه كل يوم ابي اجر ما يسمى بالتحضير فله مكانه وكل نفس لائقه الموت هذا المقطع يتعلق بطاعة الائمه وولاه الامور ومنع الخروج عليهم المعلوم أن الأمة لا تصلح إلا إذا كان هناك وال عليهم يتولى إصلاح أمورهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أبو بكر صار وعليا يدبر الأمور ويجهز الجيوش سمعوا له وأطاعوا وكذلك بعده عمر ثم عثمان في هذه السنين كلها الكلمة مجتمعة على إمام واحد خليفة واحدة أما بعد موت عثمان تمت البيعة لعلي ولكن خرج عليه اهل الشام فصار اهل الشام مستقلين يطيعون امامهم وهو معاويه واهل العراق واهل نجد واهل الحجاز واليمن تحت ولايه علي رضي الله عنه وبعد موت عليا تنازل الحسن وتمت البيعه لعبد معاوية واجتمع المسلمون على امام واحد وسمعوا له واطاعوا واستمر عشرين سنه ثم بعده الخلفاء من بني اميه ثم الخلفاء من بني عباس جاءت الادله في السمع والطاعه لولاة الأمور ادل على ذلك من القران قول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم او فسروا اولي الامر بانكم الامراء الذين لهم ولاية على شعوبهم ورأيتهم ولكن فقلت طاعتهم بما إذا كان في طاعة الله أو لم تخرج عن طاعة الله أو كانت في مصلحه من المصالح العامه فإنه يسمع لهم ويطاع ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أصاني فقد أصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى اميري فقد أصاني وكان يؤمر على السرايا أميرا ويأمرهم أمي أن يطيعوا لأميرهم ولما أناهز الأمراء على سريه غضب وامرهم ان يوقدوا نارا وقال ادخلوها ونقل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه لمخلوق ناصيه الخالق انما الطاعه للمعروف ومع ذلك فانه جاءت الادله في الامر بالسمع والطاعه أي لولاة الأمور فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه يقول عباده بايعناه على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا واثره علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هكذا العسر يعني حالة العسر أطيئهم لو, كانوا لو كنتم في عسر وكذلك اليسر وكذلك المنشط والمكره وكذلك الأثره لو استاثروا عليكم بالولايات ولو استاثروا عليكم بالدنيا ولو استاثروا عليكم المصالح فإنكم تسمعون لهم وتطيعون ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال للانصار انكم ستجدون بعد اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحور الاثره يعني الاستثار بالولايات وذلك لأنه لما تمت الولايات لبني أغمية صاروا لا يولون إلا من هو من أكاربهم أما الخلفاء قبل فانهم ولوا كثيرا من الأنصار وصار لهم مكانه لأن الأنصار رضي الله عنهم السابقة فضل فهكذا ابايع اصحابه ثبت انه عليه السلام قال مره لابي بر أو لابي الدرجه اسمع واطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني تسمع لغلاه الامور ولو حصل منهم اعتداء أو ظلما او نحو ذلك وكان الائمه يحثون على السمع والطاعه ويحذرون من العصيان ومن الخروج على ولاه الامور ولو فعلوا ما فعلوا اذا تتبعنا التاريخ وجدنا ان كل من خرج على الائمه ان خبل وذل ولم يحصل له مطلبه ولو كان يريد الحق ولكن لا يحصل له مرادعه فمثلا في خلافه المروانيين أراد عمرو بن سعيد أن يخرج على عبد الملك ابن مروان، عن كان قد استخلفه من عزله وكان عنده قوة عمرو بن سعيد وهو من بني أمية، ولكن إن خبل ولم ينجح في خروجه. بل قتل قاتلت قتلة سيئة هذا أثر معصية أولاة الأمور ثم أبي عهدي بني أمية من عهدي علي خرج الخوارج وكان فيهم مواسل وشجعان وأبطال وقد قاتلوا قتالا شديدا حتى كان منهم رجل يقال له شبيب اعلكبوه بأمير المؤمنين وقال فيه أحدهم فإيكم منكم كان مروان وابنه ومنكم حصائن والبرى وحبيب فمنا فمنا عثمان و وحبيب و فمنا حسين و و امير المؤمنين شبيب جعلوه امير المؤمنين هكذا ثم قاتل الخوارج و لكن انتصب لهم ولاه الامورين و انه من يقاتلهم اذا انزلوا وهان ولو كانوا لا يزالون متواجدين وكل من خرج على ولاه الأمور يسمى خارجيا حيث أنه خرج عن طاعة والي الأمر الذي تمت له الولاية سواء أن أهد إليه الملك الذي قبله أو اتولى على الناس يعني خرج بسيفه وبقوته إلى أن تمت له الولاية وتمت له البيعة فإنه يكون واليا على من استولى عليه ويتدم عليهم السمع والطاعة ولو عهد عليهما عهد لما تمت البيعه ليزيد ولد معاويه اشتهر عنه انه, أنه ولى ابن زياد على العراق وان ابن زياد ارسل الى الحسين جيشا قتل الحسين فزار اهل المدينه وقالوا نريد ان نخلع بيعه يزيد فخلعوا بيعته كل واحد يقول خلعت بيعته كما خلعت هذه الامامه فارسل اليهم جيشا وحصلت وقعه شديده تسمى وقعه الحره في سنه احدى وستين يا فيها خالق كثير هذا اثر معصيه ولاه الامور كذلك لما تمت البيعة لمعالي مروان ثم بعده لابنه عبد الملك كل من خرج عليه فانه ينخذل الى ان غزا بنفسه العراق الذي كان في ولايه ابن الزبير فقاتل مصعب ابن الزبير وتمت مراعاته على العراق مع الشام وارسل الحجاج الى ابن الزبير عبد الله الذي في مكه وتم اقتل ابن الزبير وسان على وعلم مكه وعلى الحجاز هكذا كل من حاول ان يخرج عن طاعه من ولاه عمل له الولايه كذلك لما تمت الخلافة لبني العباس كان اولهم السفاح ثم بعده المنصور خرج عليه كوما يريدون البيعة لآل علي خرج واحد في المدينة بيعه اهل المدينة واهل مكة ولكن أرسل إليه المنصور جيشا قليلا فظفروا به وقتل وكذلك خرج أخ له في العراق وتمت و اجتمع عليه جيش كثير لكن مع ذلك ما صبروا انخذلوا واتمت الخلافة للمنصور وهكذا ولما ابتدع أحد الخلفاء وهو المأمون بدعه القول بخلق القرآن قال بعضهم أهل الأئمة أكهى أحمد وغيره ألا نخرج ألا نقاتلهم فنهى عن ذلك وقال نصبر عليهم أن نسمع ونطيع لأن في الخروج سفك لجماء المسلمين وإضاءة لحقوقهم فصبروا إلى أن ظهر الحق او على الباطل هكذا تكون الطاعه لولاه امور المسلمين في كل زمان والواقع ايضا الحديث يشهد لذلك من ذلك الذين في الأهد الكريم أنكروا على أهاتم سوريا الأسد خالق كثير خرجوا عن طاعته مع أنهم يدعون إلى الحق لما رأوا منه شيئا يخالف العثم ويخالف العتيدة ما صبروا ولكن مع ذلك كانت القوة معه وكانت الأسلحة معه فلم يثبتوا؟ وقتل منهم خالق كثير لما لم يصبروا عليه كان الأولى يصبروا وأن يظهروا عقيدتهم ولا أهد يتعرض لهم هكذا كذلك في أخبار هذه الدولة كانت الدولة لآل سعود حفظهم الله حصل بينهم شيء من الاختلاف فتغلب عليهم أحد رجال سمر. واستغلوا على المملكه آل رشيد استغلوا مدة ولكن نصر الله هذه الدوله مع كثره الذين يديننا لآل الرشيد ولم يثبتوا فنصرهم الله واظهرهم كذلك في عهد آل عاد الملك سعود الملك عبد العزيز رحمه الله بر المواطنين من الاخوان الذين هم من اهل الدين ومن اهل الصلابه ارادوا ان يخرجوا عن طاعته ويغزوا بلاد العراق فمن فمنعهم وانتصر عليهم وانقطع خبرهم قتلوا إلا من بقي منهم شاردا هذا آثار الفروج عن الطاعة عن طاعة ولاة الأمور وهكذا ايضا في هذه الأزنى الكريبة نسمع بهؤلاء الذين يكفرون يكفرون الدولة لأنها آوات هؤلاء إن صاروا نفخا وما أشبه ذلك فعند ذلك يقوى يقبض عليهم فمنهم من يقتل ومنهم من يحبس ومنهم يطرد ونحو ذلك. كان من, ال... من الاخوان الذين انكروا على الحكومة على الملك عبد العزيز لما انه استخدم هؤلاء النصارى الذين عملوا بهذه الشركه ارامكو انكروا عليه ومع ذلك فانه انتصر عليهم وكذلك ايضا الذين يخرجوا في سنة أربعمائة واحتلوا الحرم المكي وادعوا أنهم يبايعون رجلا منهم يسموه المهدي المنتظر ومع ذلك انخفلوا وقتلوا هكذا حال الذين يخرجون عن الطاعة ونحذر أبا من هؤلاء الشباب المفكرين الذين يريدون أن يخرجوا على الدولة بصفتي أنهم أعووا بعض الأعداء الكفار، نحو ذلك ثم يحاولون القتال ويحدثون هذه التفجيرات ما أشبهها ولا شك أن هذا أيضا من الخطأ الكبير ولأجل ذلك يقبض عليهم كثيرا ويسجنون وأهلهم لا يستطيعون أن يردوا عليهم لا شك أن هذا كله من آثار الخروج على الأئمة على ولاة الأمور الأولى السمع لهم الطاعة ها هنا يقول الطاعة ألي الامر الأمر ما كان عند الله تعالى مرضية واجتناب ما كان عند الله مسكوطا وهذا معنى لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق فإذا عالم المسلمون أن هذه الأوامر فيها معصية فيقولون لا نطيع في هذه المعصية وحدها ولكن نطيع في بقية الأوامر أو نسمع ونطيع في الارشادات والتوجيهات وما اشبه ذلك ولا لا عن عند تعديهم وجورهم لو حصل منهم جور او حصل منهم استبداد او حصل منهم استئثار او حصل منهم شيء من المعاصي او المخالفات فإنهم يسمع لهم ويطاع هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ذلك فقال أوصيكم أبتكم الله والسامع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر صار الأمير عبدا في بعض الروايات اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبه يعني اسمعوا له إذا كان أميرا مؤمرا مع أن الأصل أن العبد المملوك لا يكون له ولاية ولكن قد يوكله سيده وقد يراده الذي كان عبده معتك وهذا كله حث على طاعه ولاه الأمور وعدم يخرج عليهم ويقول في ذلك وكلاؤهم ونوابهم الذين في أطراف البلاد فأولا الواجب على ولاه الأمور أن يتبعوا الحق وأن يدينوا بالدين وأن يتمسكوا بالسنة وان ينصروا دين الله تعالى وان يظهروا شعائر الدين واذا كانوا كذلك فان الله تعالى سوف ينصرهم ويمكن لهم كما وعد بذلك في قول الله تعالى اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم برعيد حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يعني أن الله تعالى يدفع هؤلاء بهؤلاء ولولا ذلك ألا أنه يقوي هؤلاء الصالحين لاستولى الكفار وفجمة الصوامع والبيع والسلوات اماكنها والمساجد مساجد كثيرة يذكر باسم الله اسم ما قال ولينصر الله من ينصره إن الله لكوي عزيز أخبر بأنه تعالى سوف ينصرهم إذا نصر الله فولاة الأمور ما تمسكوا بالحق اظهرهم الله تعالى ونصرهم على من اوهم مهما كان معهم أم من قوه او مع اعدائهم الذين يغادونهم هذا هو الواجب ولكن الكثير من الولاه في هذه الازمنه إلى الى الكفار ركنوا الى البدع وإلى الكفار وإلى المشركين فزين لهم اولئك المشركون تغيير شرع شر الله ان غيروا الشرع وجعلوا بدله قوانين ورعيه وجعلوا هذا هو الشر ومع ذلك المواطنون عندهم لا يستطيعون ان ينكروا عليهم علنا فيقولون نحن نعبد ربنا ونؤدي الصلوات في مساجدنا ونقرأ في القرآن ونقرأ في الكتب وتدمير هذا الوالي على نفسه وتدميره على نفسه وليس علينا منه مسؤولية ولا نتضرر به ننصح أفراد الرعية ننصحهم ونحذرهم ونقول لهم: إحرصوا دينكم صحيح عقيدتكم أصله أعمالكم ولو أكانوا لا عليكم كذا وكذا وإذا كلفوهم بأشياء فيها خلاف معصية فإن استطاعوا تخلف منها وإن لم يستطعوا ورأوا إلزاما أفا إنهم معذورون اي قالوا الذين يلزمون النساء بالتكشف أما أن هذا معصية أقد يكون عندهم شبهات وذلك لأنهم يتشبهون بنساء الكفار من ذلك فهذا أجل يقولون لا يسع نساءنا الا ان يسفرن كما أسر نساء الاخرين هكذا يقولون الذين مثلا يلزمون شعوبهم وموظفيهم ان يهلكوا لها ويحتم ذلك عليهم يقولون ايضا لا نستطيع مخالفتهم فنحن رأية تحتهم وموظفون ونعمل في الأسكرية وفي الحراسة ونحو ذلك ولا نستطيع أن نتخلى ولو تخلينا لنا لنا ضرر حبس وقتل وفرد وتشريد ونحو ذلك فنقول إنهم الحال هذه معذرون ولو كان رؤساء الدولة من هؤلاء العلمانيين أو أهل المعاصي ونحو ذلك أو ممن يسمون الباثيين ونحو ذلك كحكام سوريا وحكام العراق وهكذا وإذا توجه منهم عذاب لأهل الخير فإنهم يصبرون ويتهملون ويقولون قد حصل العذاب لمن قبلنا قد حصل العذاب للصحابة ولمن بعدهم فليس لنا إلا التحمل نصبر على ما ينالنا ولنا الأجر ولا نتغاضى في ديننا هذا هو الواجب كذلك الكثير من الذين في بعض الدول الذين يتسمون بأنهم مسلمون أو بأنهم ممن من يؤوي الإسلام أو ينصر الإسلام ولكن حصل منهم شيء كبير من المخالفات في أنفسهم وفي أنظمتهم ونحو ذلك الذين تحت ولايتهم يقولون إليس لنا مفر ولا مهرب أين نذهب اقول إن استطعتم إن, أن تذهبوا إلى مكان تحصنون فيه ديانتكم وتسلمون من المعاصي والمحرمات فاهربوا حتى أن كثيرا يفضلون أن يهربوا إلى ديار الكفار إلى ديار بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وامريكا وناه ويقولنا ويقولون كنا هناك اتمكن من اظهار ديننا ان النساء هن حجابنا ان نحن نور ابي المساجد نبنو نرفع الاذان ولا نبكي اذى واما في دولتنا في دولتنا مثل دولة تونس وغيرها من الدول التي اتغيرت ولاتها تغيرا كثيرا فنقول لكم ذلك إذا كان هجرتكم وانتقالكم إلى بلاد كفار آمن لكم ولكن اهذروا أن تعلموا أولادكم عقائد الكفار في مدارسهم إذا كنتم بحاجة إلى تعليم أولادكم فيتعلمون العلوم التي ليست من شرعيه اما العلوم الشرعية فتولوا أنتم تعليمها حتى ترتخ تلك العلوم في أذهان أولادكم ويكونون حقا مثلكم في الأكيدة وفي الإسلام وبكل حال أفئنه لا يجوز الفروج على أولئة الأمور ولو أصوا أفئن معهم القوه كما هو مشاهد الأسلحة عندهم القوه معهم الأساكر والجنود يتابعون لهم يخدمونهم ويحاولون أو يتتبعون كل من تسوله انه نفسه الاصيان والخروج فعل هذا يقال لهؤلاء الذين يحاولون الخروج كيف تحاربون الدولة كيف تحاربون من بأيديهم القوة والأسلحة وأنتم ليس بأيديكم شيئا ولو كنتم كثيرا ولو أنكرتم عليهم انكرتم هكذا يجب على, أو على أولاة الأمور وعلى رعاياهم ومن تحت ولايتهم هكذا يقول ترك الخروج عند تعديهم وجولهم أي عليهم ولو تعدوا يعني أولاة الأمور ولو حصل منهم جور ولو حصل منهم ظلم يقولون يوم واحد فيه إمام خير من سنوات بلا إمام تهدى الأمور بأهل الضعي ان صلحت وان فسدت فبالأشرار تنقادوا فلا بد أن نسعى في النصيحة مجرد نصيحة هذا هو الواجب على الرئي أنهم يسعون في النصيحة لولاة الأمور إذا كانوا يتقبلون وإذا كانوا لا يتقبلون أبل يعاقبون من, من ينكر عليهم كما في كثير من الدول، هل واجب إبلاغ النصيحة للمواطنين ولأفراد الشعوب ليكونوا يكونوا سامعين مطيعين، أن يلواط، أن يكونوا أيضا مهتدين على دين الله تعالى، راضين بما قدر الله، وفي الصبر على دوائر اولئك أجر كثير. Wallahi Allah, aana.